بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا